انتشرت في بعض المساجد منابر ذات درجات ثلاثة فهل المنابر العالية بدعة منكرة؟ صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نجارا أن يعمل له منبرا يجلس عليه إذا خطب فلما عمل من طرفاء الغابة يقول سهل بن سعد الساعدي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 لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بجوار جذع من النخل يستند إليه ولما كان طول الوقوف شاقا عليه أمر بصنع المنبر وكان ثلاث درجات إلى أن زاد فيه مروان ست درجات وجدد أكثر من مرة عند احتراق المسجد وكان لأمراء مصر فضل كبير في تجديد المنابر واستمر الناس يخطبون على هذه المنابر بدرجاتها التسع دون أن ينكر عليهم أحد وحاول الخليفة العباسي سنة 160 وستين هجرية أن يعيد المنبر كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنصحه الإمام مالك بعدم التغيير فيه ولو كانت المنابر الجديدة بدعة وضلالة ما كان للإمام مالك أن يقرها وينهى الخليفة عن تغييرها إن درجات المنبر لم يرد في تحديدها قول من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلزم به الناس وحتى نعصي عند مخالفته فالأمر يدور على المصلحة وإذا وجدت المصلحة فسم شرع الله كما قال المحققون إن درجات المنبر في ايامنا الحاضرة تساوى قليلها بكثيرها لوجود مكبرات الصوت التي وفرت على الخطيب كثيرا من الجهد ومكنت من الاستماع إلى الخطبة أكبر عدد من المسلمين فهل نحكم على هذه المكبرات بأنها بدعة وضلالة في النار وهي تؤدي الغرب الذي من أجله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام له المنبر إن الدين يحتاج إلى من يفهمه على وجهه الصحيح وليست العبرة بالمنابر ودرجاتها الصامثة إنما العبرة بما يلقى من فوقها من علم يجب أن يرقى عشرات الدرجات في الصدق والإجادة والإتقان والله أعلم